111. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 112. إن لك في النهار سبحا طويلا 113. واذكر اسم رصبك وتبتل إليه تبتيلا 114. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهلاً إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً 111. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 112. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 113. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة 111. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا رَبَّكَ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار 112. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن 113. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله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 129. من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم